قُلِ اللَّهُمَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي بِيَدِ السَّمَاوَاتِ وَمَا بِيَدِ الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ الله الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ ولقد وصينا الذين أوتوا قُلْ وَإِنْ تَذْكُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تَسْفِرُوا فَإِنَّ مِنَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَمِيدًا وَكَانَ اللَّهُ